أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم برقسرين أعمالا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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كثروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الزوث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 انا رشهر مثلكم نوحا الى ان ان الله لكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا علي صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اهل ماذا ربه نداء خفيا قال رب وهم العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقلا فهب لي من لدوني وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فاجعله رب رضيا يا. يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل شميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية كألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحذاب فأوحى إليه موءا سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكاه وكان تقيا وذروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهبلك غلاما زكيا قال تنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ يَتَلِّن لاَا شِ وَرَحْمَةَم مِنَّ وَكَانَ أَمَّمُمَّ بَبِيَا